شكراً للمشاهدة وشكراً للمشاهدة وشكراً للمشاهدة وشكراً للمشاهدة من العقل والرسول الله عليه وسلم وعلى آله وسلم وسلم التسليم الكثير ورحمة الله هذا بابت المساطي يوم التي في الخطبة يعني تظاهر الحذر والكلام وعلى الاستماع بل معظم المعين لا بدل تحرير هذا ذا هو الإنساط يوم الجمعات في الخطة الناس في رجل لا يسمع الخطة بعيد من الخطة أو ليس أناك مجموعة هل من يجوز أن يتكلم أو ينشلم بشيء الرافض له في ذلك على خلاف رايين من والصحيح قولهم الانصاق ولو لم يلومه صوت فطين ولو لم يلومه صوت فطين ولو ان احد من الناس فعل فعلا واراد ان ينهاه هل اناهه بصوت وبضوضاء ولو كانت العبارة الإشارة تكفي وتفهم فلا بأس بالإشارة بالإثهام دون الكلام فلو حدامنا قطيبة إبن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاد قال ابن رمح أخبرنا الليل وهو بن سعيد أبو الحادي الأنمي عنعو قير طيب البيضاء والنعظيم علي بن الشهاد الزهري الأخضر بسعيد بن المسيد النبى وغيره أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي إذا كنت بصاحبه أنصد يوماً يمعد أي الإمام ويخبره والإمام ويخبره هذه أباره لتعرض حالي والإمام ويخبره ان هو في محل نصب فقد لا غرق التلف فقد غرق اهو أو قد تغيده ويجوز اكنه لغه ابي الليث فقد ليهن نال من من الاغراء والكلام المغره البسط والقصار وَلَا غَوْنَا أَيْنَ سَخِبْتَ وَلَا غِبْنَا إِنَا لَغَوْنُ بِأَنِكَ إِنَا الشَوْشَرَ وَسَطَبُ اللَّهِ وَلَغِيْتُ لُوَنْ أَوْنَا وَغَيْرَهِ يعني من الإلهاء ومشيء صاكت الغلغة الباطن معنى حوالا إذا أردت صاحبك عن صد طب إذا أردت صاحبك كيف حالك شد إن لو, من باب لو كان صاحب يحقق من باب هؤلاء معنا؟ لو كان يكتب صفة الوصطيب قال من باب هؤلاء إذا كان كلمة أنصد فيها ما فيها معنا؟ وأيضاً دورة الأرض لكم في معنى حديث أخرى ما تمثل حصل وقد لدنا معنى المسى الحصر فقد لدنا إذن الإنصاف للقرب أعضر المؤكد فقال إن كنت لصاحبي أنصد لأو من نموع والإبار يصنر وقد لدنا فقال لو هدد اللعب كم حديمة الغذة؟ من علمك؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ومال عنه انسابه ومال عنه وضايره ومال عنه وناسه ومال عنه الروح الروح البروج ومال عنه جسمه جسمه بروج لانه مش طيب بيرجع ده من عند البروج مال شيخ البروج طيب مساعده محمد النور جميل ومال ايضا ابنه شيخه الذي هم من شيخ ومن شيخه ومن اتبعه من سيده ومن صحابه ما هو حديث اذا قلت لي اخيك لصاحبك انص يوم الجمعه والهلال صو وقضى النور يوم الجمعه دار خن وضحت ابو الامام فقد غوت وقد تفيد من التحقيق معناه لأنها جاءت قبلها في المراضي فتفيد ماذا؟ التحقيق والتحقيق طيب ننظر لكذا قالوا حددني عبد الملك بن شعيب بن إلاهي قال حددني أبي عن جدي السلسلة المصرية عبد الملك بن شعيب بن إلاهي قال حددني عطايا بن إلاهي عن ابن شهاب عن عمر ابن عبد العزيز عن عبد الله ابن إبراهيم ابن قاري الظلم عن ابن المسيد انهما حدثا انا باه غير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالكثير اذا حدثنا محمد ابن حاد اذا حدثنا محمد ابن فكر اذا اصبرنا ابن جريت من ابن عبد الملك بن عبد العزيز اني جروي قال اول من يشهد بالاسماء بين جميعا في هذا الحديث مثله وغير ان ابن جريج قال ابراهيم بن عبد الله بن قال او روى ابن ابي عمر ابن ابي عمر محمد بن يحيى العدوي ذو وجه قال حدثنا سكيان والنعيان أبو محمد ابن ميمون الهلادي يقول عن أبي الزناد وهو عبد الله عن الأعرض عبد الرحمن النوت عن أبي ريوتا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبه أنصر يوم النمو عدي ويناو عدوه وقال لذي لا أم قال ليه لغة أبي هريغ صدران قاله الزمان هي لغة أبي هريغ وإنما هو مقدر غوله الثاني كم حديثا فرانا رفع النصر من عنه ومن أعلم العرش ومن ومن أعلم لا وعبد الله من خارج وعبد الله من الإمار طيبا خير إن شاء الله المهمة الآن ترضى لو أنه رجع من الجوار عقص والإمام من الخطيبة فتح بداية هتشمته ما تشمته لا تشمته خلاص لتأكيد الإنصاب معنا أخوة طيب لو الايمان صلى الله على النبي عليه وسلم انت كده تصلي في سرك مش جاهر تقولوا حاجه صلاه دا مش طيب لو الايمان القضيه يؤمن هل انت ستؤمن السنه لا تؤمن جهارا عرفتم لا تؤمن جهارا انما امين في هو هو كان ممكن ساعتها يعمل الحمد لله. ربنا انتقدائك بالشكل ده، وده الشكل وده الشكل، مهم ما ممكن تلاحظوا واحد خمسه وممكن واحد ورا واحد يقطع. اذا ما سمعناشهم واحد في عندهم الذين سعوا لنا لسماعنا معناه ذكر الله تضر هيك اذا انت قالش واشتغل فرد يشمل طيب هو الحمد لله هو طب واحد سلم الواحد دخل جبهه والناس اللي يسلموا خطيب ويسلموا السلام عليكم الله يرد عليه سلم يقول يا شيخ عاوز يا شيخ بيتسلم عليه ماشي ماشي ولا يصح لنا يشوف شمس من الم المجموعين الواحد من مخالف السنة من الواجب؟ من, الواجب؟ من, خالف السنة. من, من مخالف السنة من يصرف الناس وراؤهم؟ خلاص صوت يعني ليس عجب من مخالف السنة والمسجرات والمسجرات طيب التكبير اللي أعجبهم بالخطير ليس ركبهم؟ الله أكبر ليس من أسنة مخالف السنة أجازة محمد محمد هل اسمع سبحانه الناس ويعجى بالخطيب والله أكبر ماذا؟ السفر طب إذا طلب منهم الخطيب صلى الله عبد الله عليه الصلاة والسلام كل شوية صلى الله عليه الصلاة والسلام ليس الخطيب أن يدام عهام أو أن يقول هذا لن يرد النبي عليه الصلاة هذا الشيء ولن يوقع عنه فلا يتحق فلا يتحق إنما يقضي الخطيب في قطة يعني أنه ينضي فيه القطير ولا يعرض على هذا الشيء كم نشر كامل؟ طيب إذا ما المسهر حصل إيه؟ طيب تبقى فقد لم تطلع فيها عصر فمجال أخيات حفظ الله وعليك بالسلام والمضار وبعضهم أين؟ أنا رأيت بعض الناس كم بعض الناس ما يبقرش السواك جي إلى ساعة كرة. مش ألاب السواك طيب فرق سورك لا يوجد مشكلة تنتيس الشيخان يأتي بكير السواك تستعلم مش مشكلة لو, لو يخطب ما دام الخطيط لو يخطب تسوق لا يوجد مشكلة إذا جلس فايلة وفوق الطائمة تسوق لا يوجد مشكلة لكثلاء تكلموا وخطب لا ليس لك أن تفعل هذا ليس لك تفعل هذا معنا إن بعض الناس لا يخطب له السواك إنه الخطب يخطب معناكم؟ ربما بعض الناس برضو إخوار يدخل وينسى المحمول ينسى أن يساكل المحمول فإذا المحمول تأتيك كلمات وضح يا أخوات فلا دعاين يعني يشوش عن ناس يشوش عن خطيب ملسف ربما يكون المحمول هذا نغمات أداد هي للتجلس ضعف محمولك رناب قالنا طلع على التكبير اما غاني ومصيفه وادخل المسجد واغني يا لله الحمد والشور ما غنى شعب الفيل هنا قال لي لا كل هذا إبداع في عظيم الحسد عرفنا رجب الى شد قريب اه بصر انك تصلي بالسر وسم السر متجاهر ان احنا صفحي صفحي صفحي بالمسجن وراغت معنى؟ فننفكر بلغبة تانية بقى الزيادة التي فيها ومن لها فلا كيف عدها اهو؟ نشديد الزيادة على البيتر والبهندة من الكمبان معنى؟ من العلماء من ضعف هالي زيادة بالاساسة؟ من المضاعف هالي زيادة بالاساسة؟ من قال ان رؤيتها خالفه هؤلاء الذين أعلم في الصحيح أني سيئلة لازم في الصحيح أول حال والوثم الذين روواها وزلوها خنفوا الكفان فقر الأمر الثالث الثالث لو صححنا لا نحمل على بطان الصلاة لنلقائل لا بها وين نعلم إنما نحمول عليهم انكمال معناه يعني إن يعنون بأن أجر والتواب ينقص الأجر والتواب ينقص ليس كتواب أجري من أنصر فالذي أنصر قام بكل عليه وبكل ما أطلب منه عن فلا يستوي من لذب ومن أنصر على قبل كم مسألة أدى كلام عليكم العطاس هل نعمل فيه؟ إن شاء الله طيب واحد يصل عندنا على سلسل سلسل طيب واحد بالدعاء بي... دعاء دعا الخطيب سلسل أي هل منك؟ يا أخوان؟ طيب الخطيب ينبع ويعمل كده بالخطوة يقع لكه مخالب لسلسل إنما سلسل يشير لأصمعهم السبابة إلى السماء على امام يشهد لا لا يرفع يديه ولا يجر بالتامين الى ارض الارض تمام طيب احنا معنا الان اا الشئ الاولى مشي الحال سموتوا سموتوا مشي الحال انت معك الان الشرح ومعك هكذا خلاص وهذا كذلك الدعاء غير الاستسطاة في المناسبة النخلة الدعاء كانت مدام الدعاء طيب يوم الدمعة محكمة خطين ما عارفهم. العلماء أعلموا في مدع الدمعة وضعتهم كثير من المحكم أردنا من أفضل المدعو من الزبيل الوضع كثير الشاشر البنية الموضوع الاجوبه المنفعه عن اسئله المسئلۃ في احكام الجمع من اوانه الشرح كله نشرحه كلها في احكام الجمع فيعني افاد رحمه الله تعالى ولا احسن و نخلص احكام قبل في هذه الرسالة التي أدرت لكم مسوى الأجوبة النفعة عن أسئلة لمسجيدي الجامعة طيب من طول الليل اللي لكم طبعا فأمن الساعة يوم الجمعة يعني الآن في ساعة منحك وجائزة وهذا من الله سبحانه لأمة محمد يوم الجمعة فيها الدعاء ومسقطة اختلف الناس من هذا الساعة على نحو أربعين أو هو يوم الجمعة كم ساعة؟ كل أربعين فهي كم ساعة؟ أحضر كم ساعة؟ يجمل للي أربع عشر ساعة واختلفوا على أربعين خارجوا تصوروا الشكل العنماء حريصوني كل فت على الوقوف على ما يمكن ان نذكر منهم موقال لا يضرب متاين ومنهم موقال هيا من ابتدائي قران الفجر الى الظهر ومنهم موقال بعد هيا لما يطلع الخطيب عشان يدخل يصلي بنفس ومنهم موقال هيا بعد العصر إلى ما بعد الشمس ساعه والساعه يعني جزء من الزمن مش معناها ساعه اي فلكيه وهذا هو هاتف الأخير كما سألت ببعض المسلم باب المساعة التي في يوم الجمعة يعني ساعة ماذا؟ ساعة إجامة قالوا حتى طيب واحد مثلا مظلوم استجبتها؟ صح؟ طيب واحد يقول الله ما تعالي نبياً ما يستجبه؟ لا لا نبيا بعدها لا لا نبيا بعدها إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّهُ إِنَّهُ إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّهُ مُعْكَدُهُ طيب واحد يقول اللهم أعطيني ملك السباة الغراء أسفل تعدّ لأنني سباة الأرض لأنني سباة الأرض معنا من هذا القرير واحد يقول اللهم أتعالني أحمل هذا الجبل إذن فيه تعدي فيه تعدي للدعاء في لا لا أعطى المنظم استجاب لا أعطى المضطأ البعاء الذي تغطر الشهوط وأن تمك موادعه ولو أدامه البعاء مستجد معنا المن ندعو بخيرات دنيا ونشاء إلا سنجيبنا إلا أعطاه أبو أعطأ إلا أعطأ الله خيار أعطاه الله إياني ممكن فوراً وممكن آجلاً بس قم الله يعطيه ما تستعجلش لا ممكن ما نقول بكرة الحديث إلا أعطاه الله إياني أقول أنا منتظر يفتر استجاب فاستجاب الله ما لم يستعجل ما لم يستعجل او ما لم يعجل معنا اخوان ما لم يعجل فربما الانسان اذا استعجل من من, من وخيسة الدعاء قيس وتركه ا معناها فاذا لم تستطق الا بجازى ان شاء الله مستحسس يقول وحددنا يا حياتي يا حياتي تبيني ليس أول أبو قال فرأت على آله قال وحددني كتيبة بن ماذا عدلت كتيبة؟ أبو أبو المجزة عن ملائك النهابس عن أبو الغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكررهم لهم عنهم وقالوا ليس عنهم ذي وقف عادر يسأل الله شاهدنا عطاها بي زادة تفاة متايدة في نواياتي وأشار البياني وطل وطل وطل فقال حدث طيب كلمة هو الصلاة معناه وهو يدع معناه يسأل الله شاهدنا عطاها كيان طيب سيادة أيضا بطيئة الآن الحبيث هذا ولو ألفاظ تعالوا ونقشوا على القضاء ونظروا ونظروا ونظروا قال حدثنا سعير الحرب قال حدثنا إسماعيل من الله قال حدثنا أيوم عن محمد عن أبي رير قال أبو القاسم يعني النبي عليه الصلاة إنه اللي معاكل أساعة لا يوافر الله مسلم طائم يصد طائم جعل مواظب على المحا إلا مدد عليه طائم أي مواظباً عارس يسأل الله خير طيب واحد يسأل الله شرم إذ موقفات رحيم لا لا يستجب له يسأل الله خير إلا طيب واحد يدعى لواحد والمدع عليه لا يستحق أن يدعى عليه لا يستجب لأن الدعامة هنا صار بمنزلة الظالم فإنه دعا لمن لا يستحق وصل خلوه شوفنا يكون يسأل الله خيرا إذن اقترازا من أن يصل الله شر أو قطيع طرح أو في جيد أو مع الصيح أو يكون متعديا في دعائه أو يكون ظالما لمن يدعو عليه ما نقول إلا أعطاه الله إياه أو إلا أعطاه إياه فَبْ أَعْطَئِنِيَا عَاجِلًا أَوْ أَجِلًا سَيُعْطِيْنِي إِنْ عَاجِلًا أَوْ أَجِلًا فليس لزمن على القارب ليس لزمن على على القارب لكن كلما كان إيه؟ كان الإنسان في دعائك مستحضر ملتون مستخيم متذلّة للأب خاشع في دعائك باكياً كلما كان أقرب إلى, إلى الاستجابة على القارب يعني أنه تصور كده واحد مع طونس انت مع طونس هو راقص اا هم رمن فجاء الرائي ان الشن الناس بكده بعيد عن الاخر وانت ما شاء الله جيت في وسط في قلب ان انا الاول متمكن في راجل فاني متمكن فبال نفس الامر في الدعاء الإنسان يعلم أن الدعاء سلاح كما قلنا نعم صلى الله الناس أبخلوا بالسلام وأعدز الناس أعدزوا عن الدعاء الدعاء سلاح في يدي أبما الكثير ما تضغر بل الكثير ما تضغر معنى أكوان قال إلا أعطاه بيها وقال بيدي يُقَلُّ إِلُّهَا يُزَهِدُّهَا يُخَفِّكُهُ يسير قال حدثنا ابن الحسان قال حدثنا ابن أبي عليه علي عن محمد وابن ابن جسيرين محمد بن جسيرين أبو برد وابن عاون عبد الله ابن يعون ابن أبطباه قال قال أبو القاص بمثله وسبقا قلت لكم أن تتكني بأب القاص من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيوان عنها النبي عليه الصلاة والسلام عن التكني بكلية ورخص تسمى اسمه وهذا الراجع من أقوال العلم وإن هناك العلماء من تكني بكلية لأن أسألة فيها مدات وأقوال لكن الراجع أنه لا يتكني بكلية لا في حياته ولا بعد ما ماته صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصي على ارض الحرمين فلو حدثنا قبيص بن مسعد الباهلي قال حدثنا بشير بن مفضل قال حدثنا سلام بن عمرو عن محمد بن سيرين عن ابي غنيرة قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم في ابن خيي حدثنا ابو احمام بن سلام قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم محمد بن زيادة عن أبي رايرا عن نبي عليه وسلم عن نوقات إن في الجمعة لا ساعدة لا يوكما مسلمون يسأل الله في الخير إلا أعطاه, أعطاه بي أقال وهي ساعة مصار قال حدثنا محمد بن راح قال حدثنا عن قرر قال حدثنا معه عن هشاءه عن أمامه من المنفد عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل بيساعه الخفيف فآلوا حدث لأم الطالب وعلي ابن خشرة قال أخضر عن ما صرمت القريب فيه أخضروا حدثنا أرون نسعين من أينه وأحمد بن عيسي قال أخضر الأبناء قال عن أبي عن أبي برد عن ابن أبي موسيق الأشعالين عن آخر حديثي في الله قال قال مين عبد الله أسمعك أذاك يتحدث على رسول الله عليه الصلاة في شأن ساعة الجماعة قال قلت لا. سمعت, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الجمام إلى أن والصلاة فإذا هذا الحديث أعلم الإمام رحمه الله بالوقت بالوقت وهو يقول فعلا فرويه والصحيح لا مظهر على أبي موسى بشعر من قوله من قوله وعندنا حديث يابر وغير باسمنا أبي داون أنها ما بين صلاة العصر إلى الماغرين آخر ساعة من ساعات يوم دمعة معرفة؟ وهذا أدل بين أيدينا في صحيح إمام موسى قد انتقده الإمام بالفضل وأعلمهم بالواقع ولا شك في الصحة الكلاة الإمام الضرب الأمني رحمه الله تعالى نعم, نعم. لا يوجد الإمام له ماذا؟ لا يوجد الإمام له لا يوجد الإمام له على عادته الإمام له على عادته يرد إعلام برافقه ويدافع على الإمام المسلم يقول باب فضل يوم الجمعة فلحدتنا حرمانة ونحن لن كان باباً لأن الرمان أنح من, من إله الباب أين؟ الباب ما هو؟ يوم الجمعة في الفضل هذا واحد فتكلمنا عن الإنساط وما يتعلق به المسادي وما بعد الباب الثاني الساعة التي في يوم الجمعة باب فضل يوم الجمعة قال وحددني حرمالة ابن يحيان قال أخبرني ابن وهر ابن الله محمد النصري قال يونس ابن يزيد الأيب عن ابن الشهاد قال أخبرني عبد الرحمن نعرة أنه سمع قريرا تقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت الشمس يوم عمر النموات في خلط آدم وفي أول خلال وفي أفضل من منها طبعاً وفيه تقوم استعافاً فيه تقوم استعافاً يوم الجوعة في بعض الأوقات الظهر قالوا حددنا في متيبة بن سعيد قالوا حددنا للمغير يعني الزيزامي عن, عن, عن أبي الزناد عن الغارض عن أبي ريوك أن النبي عليه الصلاة قالوا خير يوم الضرعة عليه السمس يوم اللماء فيه كُلُ قَآدمُ عليه السلام عن البشر وفيه قُدُس إلى الجامل وفيه قال اللهم شاكبي النظر في يوم الجمعه ففي بدايه هذه المهمه من خصائص الامل ان اصرى الله يومه كله اظل الله عليه يوم النصر فليوم السبت ولنصر الاحد قال حدثنا عمرو بن الله حدثنا سفيان عن ابي ثلانه عن ال الله عليه نَحْنُ الْأَبْدُونَ وَنَحْنُ السُّبُونَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهِ إِلَّا أَنَّ عَمَّ قَيْدًا إِلَّا بَيْنَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قِبَلِ يَمِينِهِ وَأُبِينُوا لَهُ الْعَامِلِينَ فَمَا ذَاكَ الْيَوْمُ الَّذِي تَكَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْنَا أَدَامَ فالناس لا نفي تبع هل يوجد يوم ذلك نعدل فقال لو حدثنا ابن أبي حمرنا فلا حدثنا سوفيان من سوفيان؟ نعيب الشيطة والرئيب إذا زادنا ابن أبي عمر هو بنعيب تعودنا عن الإيصال المسلم أي إذا كان السوفيان الثاني بعد الشيط مسلم هو بنعيب وإذا كان الثالث هو آية الثولة هذه قائبه ايضا للناس اللهم صلوا عليه يقول عن ابي بن دلع ارض عن ابي هريره وابن الطروس وعقبه الطروس عن ابي الطروس الابناء الطروس بكيسان الابناء من دمام عبد الغني عن ابي هريره طارق بن عبد الله نحن الآخرون في زمنا ما؟ ونحن السابقون يوم القيامة رتبة ومنزلة ومطامة وأول ما نبقل في جنة وهذا من خصائص رباية خصاص أم كثير ما شاركوا لنا خصاص أم كثيرا؟ نبدأ من عنده خلا مرحول يقصد معقولا طبعاً عندنا مرحول الثاني عندي وليه بيه. الله اكبر السلام عليكم انا ہم اپ کو مسجد میں لے کو اس لیے مار اس الامه يوم جمعه دعوا مصطفى النبيين ها اشرف الانبياء لانه قال له متسابق جميل ها حول امين امين اولا جميل ها كمان نقول لنا خاصه اجزاء الانساب وناس الناس والاعراض والزوج شهادات الصحيح ها الصلاه بالنعاد نعم. نعم نعم اللحن لنا والشد كله اللحن لنا والشد كله غير في باب جنازه في باب شيخ محمد بخصوص الام ها خير ام احسن ها كمان محمود ها انا اسمي ها حارس ايوه الحاره اه وصلت حاجه ادي كنت جاي بقول بسافر بالامم طيبه ماليزيا طيب يلا حاجه ها الصفاء ها الصفاء صح النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه وسلم يلا اه فما النبي الحاره ذكر الصفاء من النبي عليه الصلاه والسلام وصار صبر ها التيمم عشان ده برضه حكم تيمم كذلك خصوصا للويه ها الناس ما تنسوش النسخ ما ننسى من هذه الامور نسها اللي يقول وحفظ القران ان الله منزلنا الذكر واذا لا حافظوه تفسوا اهو النص الله تعالى تكفل بحفظ الذكر الخلاف الليلة من قبلنا استحفظ الله على عفض الكتاب فلم يقوموا بذلك هي كمان السلام متشوشي. لا تنسوا السلام السلام عليكم شوف أحسن من صناعة خير أحسن من جور منك و مش ولا لا صالنا السلام عليكم سبحان الله عم ماشي كده, كده واحد ما أبلى واحد ما يوجده ما السلام عليكم أكونات طب هو ماشي صامت و ماشي صامت ايه الراي احسن وتندس منهم السلام عليكم نقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته في شيء امان صالحا تندفع الهوايش ها ما حسبت بهود على شيء ما حسبتكم على السلام الايه والتامين بالصلاه طيب الصهود في الجماعه ما بتصلاه ليه ما حدش بيصوح زي ما الصوفه الامه تستنى نشوف الترتيب اللي بيقوموا في صلاتهم بيعملوا ايه هنوصف انا صافه ولا هنوصف هنا لكن تصف هنا بيزي بقى صف كما تصف الملائكه عند ربها صفا ايوه اعملوا كل صف ولا صفر. شو الترتيب الخير شو الهائمه جميله لا لا اكبر منه اصلا فممكن واحد يصليين واحد يصليها على صفين مخالفه السلام عليكم ورحمه الله تعالى ربنا ممكن ولا أحسن منها ان تصفوا في الصلاه كما تصفوا الملائكه صحيحين امر معروف مخالفه المجوس احسنته امر معروف مخالفه المشركين ومخالفه المجوس بعفايه احياء القصصات صحيح امر معروف جميل يعني كنا بتأمين نعم حسنة قبل قبل المعروف ميان قبل المعروف كنتم خير عمدي نفريجة للناس في اليهودي ونصرت كان ولاية الأولى عم مكارم فعاليوه قالت يا شيئ اشرب ما فيه مشكلة قلت انت جمه هو جمه بعض فاكه مع بعض بسرق مع بعض بيسترق مع بعض بيسترق مع بعض ما بيش كانت كان ولاية الأولى عم مكارم فعاليوه ما في حاجة أمت وصل وكذلك, و... وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَلُّةً يعني عجولاً خياراً يعني ألوان أمت وصل لا غلوب ولا جفاة لا إفراد ولا ضفر الغرّة التحديث الغرّة التحديث للغور ماذا سيئ؟ صح؟ الغرّة التحديث للغور ها؟ الغرّة التحديث للغور ها دين النبي عليه الصالح ومن أمه تتعدى للأمه يعني أول شيء في الحديث خاصة بمن؟ بالنبي على الشرق من العلوات من قضى الحل هي تتعدى للأمة؟ أو هي خاصة بالنبي الذي تتعدى؟ من من القول أو؟ من من قضى شهداء على الناس أي شهداء على الناس نعم محمى الأحسن محمى أول أمهن أمام؟ أمهن؟ جميل هذه الزمانين هنا مرضى في حالة أخرى؟ شو انا اقولك لامل في بوقي بقولك لامل في بوقي ها ام ها زي ذكر قصه بلال بن ما شاء الله هاي بيكي ما حد شوف الزي والوجع في تشريعات الامه عند الدين النصارى لا التلفزيون لوحده ممكن تظبط التاخير في الصوت تمام الصوت في التاخير التاخير في الانتصاص اديه زي الانتصاص اه العرض غير تمام ها لا بيستمعوا لمادي علم اللي هو بيستمع ولا على تعريف كتاب النصارى استمعوا ولا ما على تعريف كتاب من خصائصها أيضاً عند الله يبعث لها على رأسه كل مئة لساناً على أن يزد إذا أعطوها دينك كتبت معظمها لكتبت كم بلد الآن؟ المفاهم العهود جميل ها؟ كم بلد الآن؟ ١١١٩ شكراً مجموعًا؟ كتبت معظمها لكتبت كتبت معظمها لكتبت يلا بسم الله بقي يا شيخ العلوم فكر الله حافظك يا شيخ ها الصيام كمان كتب على اللي قبل كده لا ممكن اعمل معاكم موضوع لكن نستغني عن عادل ها في حاجه حد ها ها بدون همم احنا لكم انتم كلكم في هذه الموضوع في هذا ها على على كل ها الصراحه على كل ها, ها؟, ها؟, ها؟, ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصل سليمان صلى الله عليه وسلم طيب عليه الصلاه والسلام طيب انا بقول لك يقف الشمال عربتم عنه فلنقلين أنه يجعلون يقول الآن يقول بارد ربيكم نأخذ الحديث عنه عن قدائب بن سعيد وزير بن عرب قالوا حدنا لقدائب بن سعيد وزير بن عرب قالوا حدنا لجريب عبد العمش بن صالح هو ذو عن السمان عن أبي ريضاً قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الأخلون لأولوناء لهم القيامة ونحن أول يوم يدخل من جنة بيلا أنه يكون كتابا من قبلنا وغطينا من العالم فاختلقوا فهدان الله لما اختلقوا فيه من الحق فهذا يوم الذي اختلفوا فيه هدان الله له قال يوم الجمعة فاليوم, فاليوم لنا وهذا من يقول وبعد قدل بالنصار طيب يقول حدثنا محمد بن رافع فحدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عمرو بن مباشر وهو ابو البصرة نزيل اليمانية عنها هم ابن منبه اخوه منبه. واني ابن منبه اخي وابن ابن قال هذا ما حدثنا ابو هريره هذا شبه الصحيح والامام مسلم معلوم الله اكثر ان هذا هذا صحيحه يعني يسموها صحيحه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأتيناهم من بعدهم وهذا الذي فرض عليهم فالفرف فيه فهدان الله لهم فهم لنهدين تبعهم فليهدوا هدى والنصارى بعد ذلك قالوا حداد الأخوة واصل ابن عبدالله عبدالله طال حدثنا ابن فضايد محمد ابن فضايد من غزوان. عن أبي مارك للأشجاعين عن أبي عزيمين وعن أبي غريبين أخو هزيم الون لا سلمان مولى تشجاعين سلمان مولى عزبين تشجاعين عن أبي غريبين وعن ربعي بن كراش القديم فكر قال, قال رسول الله الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان اليوم يوم السبت وكان النصر يوم الأحد فجاء الله بنا فهدان الله ليوم الجمعات وجعل الجمعة والسبت والأحد كذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الأفرونا من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة البطيئ قبل الظاهري ففي روايه واصل البطيء بينهما قال حدثنا ابن قبيط قال ورنا هارون الزيلاني عن سعد بن طاب قال حدثني غير بعيد الحراش عن حذيفة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا الى الجمعه وضل الله عنها من كان قبلنا فذكر بمعنى هذه للضين قد كم هذا ربنا ها؟ كم باب يأتي؟ خمسة؟ عطول السرعة زودت؟ أو كم؟ هل من الأول الثاني؟ الأول ما هو؟ الإنصار يوم الجمعة واللي فان ما يقتل؟ الثاني بيانة الساعة وتحديد الساعة الثالث فضل يوم الجمعة الرابع رداية الأنماد يوم الجمعة الخامس يا إخوة ما مفضل تهدير يوماً بالمعافل قالوا حدثنا أبو الطاير وحرمتوا عبد المسوادي للعامل قال أبو الطاير حدثنا قال الأخ خلاني أخبران ابن وهد قال أخبرني يوني أحبني شهاده قال أخبرني عبد الله اللحظة. أنه سنعره ليه ويكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم المعافل كامل عالقوا من أول مسجد ملائكة الأولى فالأولى فإذا جالس الإمام هو أصدق وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يؤدي البجنة ثم كالذي يؤدي بقرة ثم كالذي يؤدي الكبشة وكالذي يؤدي الدجاجة ثم كالذي يبدل بين الله قال حددنا يهلي أمريح وعبر المرحب عن سوفيان عن السعيد عن سعيد عن أبي غريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال حددنا طبيبا ابن سعد قال حددنا يعني ابن عبد الرحمن وكنا الساعة دولة تبدأ بعد الشروط مباشرة من بعد الشروط مباشرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي يوم اليوعة ثمت عشرة ساعة يعني اخواتنا فتقسم المفضلة من فروع الشمس الى مغيب الشمس حينثى عشرة جزء فالساعة الدولة جزء الاول جزء بعد شرور الشمس ولذلك الغالبات الامام يضمن في اخر الساعة الخمسة كبير في اخر الساعة الخمسة هو اوالي الساعة ست يعني و الميار في 5 تزعف التوازي 11 توازي 12 و ستة توازي 12 أنا أكلم عن السعاد العربية و ليس السعاد الزوالية السعاد الزوالية الزوالية بسعى 12 أو قرب السعى 12 أو يزد قليلا فعنا إخوان النمو سعار العربية مؤقتة بقوار السلسة و غروب الشلسة كنا موقت سعار مع كده مع, مع غروب الشلسة ويبدأ بداية ساعة أولى مع, مع طلوع الشمس مع ما الشمس فعلا يشوف الساعة 12 غدّة غيب الشمس وطبعا كل يوم انت كل سواب يتعدل فيه لأنه فيه فوارة توطين فكل ما غيب شمس كل 12 معفوذة من هذا. حديثة يوم الجمعة يوم الجمعة يوم هي بعض الشروط مباشرة وهذا أرضه للأقوام وإذا هناك مدهل يقول نشوف إحنا الخطيب هنا على الساعة كانت فقال الخطيب نقسمه ستة أجزاء الزمن قبل إيه؟ يعني المدهل يبدأ في 11 نقسم الزمن حتى يصل على إيه الخطيب ستة أجزاء من جاء في الساعة الأولى فأكت عندما تقرب لكن هذا الطول ليس من الطول يقول الدخل أياه يا وعمر الله عن سبيان وعن الزرق تطمئنكوا أحيانا يا أخوة أحيانا لو بعضنا مثلا مسافر طريرة أو كفر الشيط حويلة عند واحد من المشاعر اللي هي يعني الطباء المشاعر طلعا كنت المكان في الساعة سابعة ما هذا يحدث؟ ما هذا يحدث؟ ما هذا يحدث؟ ما هذا يحدث؟ في عشان المكان والله يسلح عليك بأنه لو عزك الحمام هتعمل إيه؟ هو ممكن الساعة عشرة نصف يفيله الأمواب صح؟ عشان ليس عند الزهام؟ ها؟ طيب هو التهجير على باب أولا طلب باب جدا طلب إيه؟ وفيه ناس بيباب ولا لا؟ عشان ينسكوا مكان أمام الخطيف لنصدق القفة بالضبط طيب يقول حداثة لا يهيب يحيب عمل الله عن سبيان عن سبريك عن سعيد عن أبي هريك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وحداثة لا تقيبك ابن سعيد قال حداثة لا يعني العبد الرحمن عن سعيد عن أبيه عن أبي هريك أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم طار على كل مام من أبوال مسجد ما لكل يكتب الأولى فالأولى مثلا هل يقول مثلا عندكم مثلا الجذوره او عندكم مثلا ولا عندكم ايضا مثلا اما مثلا الجذوره على مسعه الخروف هذه او بيكون هذا بيكون قلنا لو سمعوك منزوع عن اصل الخروف قلنا لو سمعوك ها انت همس في الدار قلنا لو سمعها ولا قال طريقه بل ثلج منصوب على نزع الخوف الخوف هو ايه الذكر عارفين بقى نزعناها برده كده وطويل مكانها هنا بلا خضه وكثر الفتح مثلا الجسور ثم نزلهم حتى اه ثم نزل درجاتهم الله ينور حتى صغر الى مثل البيضه فاذا جلس الايمان طويت الصهف وحضروا البكرام ان شاء الله طوبة لمن سيدة الملايكة بالتهجير والتمكين معنا ايضا وانتو عندكم حديث ايه المشأ الى الجمعة ولم يركب وغسل ولم يمتس وبكر معنا وانصت ولم ايه جلب ايه ايه ايه دعاء الجزاء ايه كان لهم كل خطوط ايه ايه اجر <سؤال> السماء ايوه له اجر يعني ايه سنه له قيامها وصيامها بهذه بهذه مع لق قال مثل الجذوره منزر حد صار الى مثل البيضه فقلت يا محمود قلت اسمع ذكر محمود بن كبير طاهر بن بدر خالد الحسن أين تزل الشمس؟ يعني هنا مسألة للجمعة وقتان للجمعة وقتان وقت قبل زوال يعني يؤمن المؤمن قبل الزوال ويصعب المخطيط قبل الزوال على يا أخوة؟ ما سينتاني من خطباتين ومن سلاطين بعد ذلك بعد الزوال المخطم والوقت الثاني بعد الزوال كما هو المعتاد في زمان أذو في أيام لكن في الناس أن يصوروا قبل الزوء فالجمعة وقتان كما في هذه الحدي يقول منا أعدثنا أبو بقر ابن أبي سيد وإسعاره ابن أقراري قال أبو بقر أعدثنا أين من أجل. قال أعدثنا أبي سيدنا عن جعب ربما محمد عن أبي عن جابر العبد قال كنا نصطي مع رسولة ثم نرجعهم بل نريد منه وضحا قال اسنن قبل الزواج اي ساعه دين قال زواج الشمس يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام انما خطب قبل الزواج يعني قلنا عدم هذا نريد وواضح لنا قال حسن قلت له يا عائشة بنت النبي قال زواج النبي قال وحدد لنا قاص تزكري لي وحدد من مصر خاطر وحدد لي الله عبد الرحمن الديربي وايضا بلغكم ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يرضقه انما كانت خطوته هي اصبر بعض الخطوات دي يا ابني ما تنطش ساعه ونص يبقى الاسم مضبوطه ما له من مبالغه لأنها تشديدها على الناس خير الكلام بمعطانها وإنها خير الكلام بمعطانها وإنها خير الكلام مش بقى أي دوع من القطوع طويل يحتاج إلى وسبعين أو الكلام له أو أربعه هو يعطي له عيدة وخطواها ويمسك الناس ويحبسهم هذا لا بالصحيحة أنا أعلم في البيان القديمة أبروا على بعض الناس كلها خلاص الضكرة ومشان مشان مسافة بعيدة جعلنا معنا الصلاة والسلاة ولسه وقبل من دهاج من في بعض المسادي يطيب طب هذا لسه للسنة السنة الإجاز الاختصار ها الوعظ ليس بهذه المبالغة أو الإضالة حين الإضالة يعني دور في الملالة والسانة وكان في مطلوب النبي عليه الصلاة والسلام قصد الله الموت وصراه قصد عالمين. عليه الصلاة والسلام وفي حقيقة الأفضل كانت حكمة خطة بالنبي عليه الصلاة والسلام كلمات يسيرات وضاركات طيبة كلمات ايه يسيرات طيبات مباركة أما انقام المخرطة هذه في الحقيقة يعمل السلام عليكم ويمني من أشخاص وربما ينقر الناس من هذا المسجد يبحثون عن مسجد الأفضل يجز في الخطة وهذا الذي يناسب التشريع يقول... حديث آه... آه... قال يقول في رشاعة الثانية عند الحديث الخاصة الموسيقية هذا قال حددنا لخارج المخطوات قالوا حددني عبد الله عبد الرحمن تالي كان إماما قال حددني يا حياتي الأستان قال الجميعا سليمان بن أبيلال عن جعب عن أبيه أنه سأل أجابة عبد الله ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى قال كان يصليكم من أثر إلى جمالنا فلوريكم يعني من الأجير شدة الحام زد الله في حبيث حين تزول الشمس يعني المواضح إبنى قالوا حتث العبد الله إلا مسألة أنتقعنا ويا أبني أحيى فعليم نحضر إلي قال يا أبي أطرق طبعاً من العلم والطرق إني يوم يوم عظم لا أبت رائع تتلقي شمعه معلوم وكمان أهل لنبع لكن الصحيح في مذب الإمام أحمد أو في روايا من الإمام أحمد القول هو الوقتين الناس يفعلون هذا عيان ونفعلون هذا عيان قال وحددنا الله أبو الله بن مسلم بن قهر ويحيى ابن يارم أعليم قال يحيى أفضلنا وقال أخرى عندنا الله بن أبي حازم. عن أمي عيساه من السعاد السعيد قال ما كننا تطيير ما نطيل شو ازاي ولا نتغدى الا بعد الجمعه المقصود بالغدا هذا الافطار الافطار يعني بيakhirوا ايه الافطار حتى ينتهوا من صلاه الجمعه تعالى يا ولد ليه كانوا بيهدوا ويبكروا المسجد ومشتغلين بالجمعه والاعداد ده ايه للجمعه فياخروا الغدا الافطار يعني المقصود بالغدا ان الغدا ما يكون كانت القيونة اصلا في غير الجمعة قبل الظهر قبل... عند السلم قبل الظهر لأن يشتغلون بعد فجر وبشرة في مزارعين في فقولهم في التجاراتهم وبعدين يدعموا من العمل في استريحهم قبل الظهر وبعدين يقوموا الليل في نمو الشيء من الليل ويقومون بعضهم فلا شك أنهم يكونوا مفققين وضيء للقوام طب بيتغدوا وبيعملوا ايه؟ بيفتروا الصباح وبيتعشوا مع الناس ولذلك احنا معنا حديث كثيرة بان اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاق ابدوا بان بالعشاق هذا المبسوط الفترة الوجب المسائيل الوجبة الان المسائيل فكانان ما يشوف احنا بناكل في جو كمرة لو عشته الدنيا في في الضغطيات او في طر في اكل وفي شيكلي وفي, وفي مش عارف ايه وفي شاي في قهوه وميه وعصائر وفي في لبنان ليه مش عارف كل دخلت اكله كل شيء جعك ها دي مشكله كبيره امال وأغفر شعبي الأفضل هو الشعب المصري لما بيش كلام البرجال عندهم كم شكل بتقولوا لي تقولوا المكارونة كم شكل والفطرس كم شكل والتخدع والتخدية كم شكل هي دي اللي جابت الأمراض المعطقة ولذلك ابن يطيب رحمه الله اللي يقول أن أمراض أهل البادية بسيطة وأمراض أهل المدينة والعواصم معقد مركبه صح حسب المأكولات قال حسب الاكل والطعام ترى العائليه بسيطه ولذلك عايش مع الناس ما يعنيش رز ما رز لو تحط الرز بيقول لك ده نوع رز طيب مين امال لما اشوف المكرونه والاعبقه دي يقول لك سميني ماليش فيها ما عايش معاها ابدا شوف ازاي يعرب ايضا لون الناس الخبز البلدي العيش البلدي واللحمه البلدي المايه من هنا ولا منين امامه كده طبعا الزيتون ويزرع السندس والحياه على كده خلاص ماوجدش عندهم امر الا جنو صبر اسمه الصبر سيدنا داوود زمان يجيروا الصلاه وجه مثلا ان كيف قدميك إنها مشهدوا الأمراض الكثيرة اللي انتصروا في الوقت أساسا أقول مش عارف نسبة المرض السكري دي. عدوها المراضي بمتايين كل سنة ده بس جدار الحرمان ومالبقى بالبناد لنا أبدأ بنامي ده ها نسبة المرض السكري بس ونحن نشيب نخبطها في العين نخبطها في العين طب تعالوا هنا كل تقول لها ما كنا نقيق ولا هاد نتهد إلا بعد الجبعة لأنهم أخروا البطار بعد صلات الجمعة تمام؟ وأيضاً من قيلولة في هذا على صلات الجمعة زاد بن حجر عبد حجر زاد بن حجر في عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهددنا يا إبن يحيب صلى الله عليه وسلم قال أهددنا وكيع أن يعلم إن حاذك عن إياز ابن السلام ابن الأكوى ربي قال كن نجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيه شو زي ده في اول الوقت او قبل الخلوه يعني ايه القصه دي اذن المؤذن ويقوم خطبه ثم يصلي الناس هم يصلوا ويخرجون تتبعونا ايه الفيه ده اللي الفيه صغير ظل صغير قال واحد تاني من البخاري هذا الحديث هذا من على ظن الشيخ عبد المرج على حد دعنا يعمل ان يجب لسلمان ان اؤمن عن ابي على ان نصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام الجمعه لا نرجع وما نجد الحيطان فيا نستظله شوف ده على انهم صلوا قبل الزوال وهذا من خصائص الجمعه اما الظهر من الايام العاديه ما نصلي قبل الزوال من خصائص الجمعه طيب خدنا بهذا طرفكم في سؤال يقول هل من السنة موضوع على الدعاء القنون في الوثل في غير شراء الله الراجع أن القنون في الوثل ليس بالسنة وهذا بدأ من, من المملكة وجماعنا الراجع أن القنون في الوثل ليس بالسنة والدعاء الحسن بن عليم اللهم نتفع في مدنيه النوال التي فيها أن القنون شارك وصالح أنه دعا أبو الله ندعو بيه في السجون وخارج السنة وضعت التشاوى وما فيها في الحديد في الجعاة نفسه صحيح لكن تطيير الجعاة بوجه في اللغة آدمين شابهة فضلها جواني لو أنه آدم لو سلمنا يعني إن شاء الله أنتم إن شاء الله مرفوع عنك الحرم لكن حاول تأشره لك مغرط يا لك مغرط بس يسلم عليكم لسه للخطيب ما تكلمش ما بيش مشكلة ما بيش مشكلة ها لو قاعد الخطيب عليكم لسه ما, ما بيش كان طيب لو يستلم عليكم الخطيب ما بيش كان معنا. حتى العلماء منهم قاله هو بالدعاء ما بيش كان المهم في صلب الغطبة طيب شير أخذ من المسل لو تصبح وصاشا وصاشا أخذ من المسل تبتاع واحدة النصر وصاشا وصاشا تصبح وصاشا لا المسل ممتظمين وهم يعلمون جميعا خطين بعدين ممتظمين في المجأة متانية شبالك يا قرسون إذا غلب على قدر أنه قادم وآتن خلا دهره إذا تطلعونك للخدمة السيدي فتكون تصرى الظلمة لك أنا عام شوكي شوكي لابدين كافر أولوك آه وإيه آخر مصد هم مطادين وعندين وعندين وعندين طب ما فيه شيء لازل تصرى جمعة لا بأس لو كنت معظوراً بعد الشيء طرق ما فيه شوكي سبحانك الله محمد الشباب لا إله يبنى الناس اللهم يبنى